وَلَمْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُضْمَأٍ إِنَّنَا لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَايِ مَلِكُ الرَّسُولَ قُلْ كَفَأَبِ اللَّهِ شَهِدَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا